بوك تو سمديسات دوية تسعة وسبعون تسعة وسبعون بريكمتنك دوى الصفات اثنين الصفات اثنين نمني سيني بلاتيا انا البس ثوبا ازرق انا لابس ثوبا ازرق نا مني червоне плаття انا البس ثوبا احمر انا لابس ثوبا احمر نا مني зелене плаття انا البس ثوبا اخضر انا لابس ثوبا اخضر يا كوبو يو تشورنو سومكو ساشتري شانتتا يد سوداء ساشتري شانتتا يد سوداء يا كوبو يو كوريشنو سومكو ساشتري شانتتا يد بونيا ساشتري شانتتا يد بونيا يا كوبو يو بيلو سومكو ساشتري شنطه يد بيضاء سأشتري شنطه يد بيضاء منني پوتريبن نووي أوتوموبيل أحتاج لسياره جديده أحتاج لسياره جديده منني پوتريبن شفيدكي أوتوموبيل أحتاج لسياره سريعه أحتاج لسياره سريع. منني потрібен зручний автомобіль. أحتاج لسيارة مريحة. أحتاج لسيارة مريحة. تامنوري живе стара жінка. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. هناك فوق تسكن امرأة. Кабіре-тель-син. Там нагорі живе товста жінка. Гунек, фок, тескуну імра, семіна. Гунек, фок, тескуну імра, семіна. Там внизу живе допитлива жінка. Гунек, тах, тескуну імра, Фудулія. Наші гості були люб'язними людьми. Наші гості були вічливими людьми. Мухедвемін Наші гості були цікавими людьми. <унасян мухиммін> Я маю милих дітей. <махбубун> але сусіди мають зухвалих дітей لكن الجيران لديهم اطفال وقحون لكن الجيران لديهم اطفال وقحون واشي ديته چمنيه هل اطفالكم مؤدبون هل اطفالكم مؤدبون